وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يشتن الله فرصدسي وحود وطبعي كطبعي عبد الجليل المسألة الرابعة بعد واوي المعية إذا كانت مسبوقة بما قدمنا ذكره لباسي أني مضمرة وجوبا لو شنعنيك أني مضمرة وجوبا في اجتماع مسألي شهارم بعد وواو المعية هو ووايك يفيد معنى المعية إذا كانت يعني بشرط إذا كانت مسبوقة بما قدمنا ذكره كشرط كان بو أن في المحل زائدا شيء الطلب بالفعل مثال ذلك قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. على عمران باش تربو. كيف كرداي ابن هشام رحمة خالبه أم عيتي لم شنو ودسبينك كردايتون كنفية لكن معلومة عند أهله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم ويعلم الصابرين ويعلم يعلم منصوبة بأنيش مضمرا وجوبا جهاته نفي كما نفيك ولم ولما حرف جزمة معناه تشي نفي بمعنى ما يعلم ما يعلم ولما يعلم يعني الله سبحانه وتعالى ليس كذلك يعني نابد كتاقي تانك تونزانت يعني يعني اوية كبزانت زانينك الشي زانيني تحقيقي لكم يعني لواقع دركو بخوتا كتيا ككي صابرة وكتيا مجاهدة يا ليتنا نردو ولا نكذب يا ليتنا تقدم الطلب كشيا التمني يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين في قراءة حمزة وابن عامر وحفص يعني بالنصب يا ليتنا نرد ولا نكذب وقال الشاعر ألم أك ويكون ويكون بالنصب ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء ألم استفهام استفهام تقريرية استفهام تقرير أو حرف استفهام هاتوا ونفي ألم أك نك نفي والكبو تقرير وإثباته ألم أك اكو فعل مضارع مجزوم على مجزمه السكون واسكون خففت النون بالتخفيف يعني لسلنا محذوفك ألم أك جاركم ويكون وكمعية فعليك مضارع منصوب بأن مضمرا وجوبا وقال الآخر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم لا تنهي طلب رسولك النهية الله النهية مكلا صفاءك أخلاق خلوقك لا يعني بشك لا لا أخلاق وخطيش بدي وخذ شيء أو شيء بكيد أما بو كسيك أجر بيت خاصة عار عليك إذا فعلت يعني إذا فعلته إذا فعلت هذا الخلق عظيم عار عظيم لا تنهى عن خلق وتئية بالنصب أو كمعية أنيش مضمرة وجوبا نجاة وتقول لا تأكل السمك وتشربه شاهد في إما وتشربيا بلا متواني وتشرب وتشربي بهرص بخنيتو لا تأكل السمكة وتشرب وتشرب وتشرب اللبن. استبع يا بالنصب النصب خلينوا لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. فتنصب تشرب إن قصدت النهي عن الجمع بينهما. ما سيمخو ما استأي لجلخي. هكول نخل كوابع معروفة كا نوخشيب رصد بؤهنا. بيتها وكادي نوخشيبس اما رأس تياندرويا علمي تجريبيه واختصاصي اطبايا قلان ويباشا كذناء لا ت... خلق يا خرني لا لا تأكل السمكة وعشرين <تصفيق> لا تأكل السمك وتشرب اللبن فتنصب تشرب إن قصدت النهي عن الجمع بينهم يعني بدس خوطة تقديلي أم جملة أقل تقديلي جمع بين أكل السمك وشرب اللبن كده أو كذلك تشرب وأن تشرب اللبن وتجزموا وتجزم يعني لا تأكل السمك وتشرب بلهم لبداوة سكون بودرشيل لقل سكون اللبن أو كاتا يحرك يعني يبدا لا تأكل السمك وتشرب أو كسر كسري إعراب النية أو كسري أقلت من لا تأكل السمك وتشرب بل كسريك للتخلص من التقاء الساكنين لبداوة هاتوا وتجزم إن قصدت النهي عن كل واحد منهما أي لا تأكل السمك ولا تشرب نك جمع الجمع بينهما نماسي بخو نما يعني هذيك على الانفراد أو كتسكون علامة جزمه سكون لكن حرك للتخلص من التقاء الساكنين وترفع إن نهيت عن سكون لا معطوف على المجزوم لا تأكل السمك وتشرب يعني ولا تشرب وترفع إن هيت عن الأول وأبحت الثاني يعني لا تأكل السمك ولك الثاني أما لا تأكل السمكه وتشرب اللبن وتشرب اللبن وترفع يعني كابو اشتيك ثر استئنافي جمليك حق بسري ونيك كان نهيت يا جمليك استئنافية جمليك مستقل لا, لا يجوز لك هذا لكن يجوز لك هذا وترفع إن نهيت عن الأول وأبحت الثانية أي لا تأكل السمك ولك فربوا اللبن بمان نواصب تواب استلامتنك أتنسر كثير كتير بس, بس جوازم جوازمي مضارع بويا فرمي فان سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم نحو قوله تعالى قل تعالوا اتلو وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول ان لا محله نحو لا تدن من الأسد تسلم بخلاف يأكلك بضمّ ويجزم أيضا بلم نحو لم يلد ولم يولد ولم نحو لم يقضي وباللام ولا الطلبيتين نحو لينفق واليقضي وليقضي أقربا بخينها أشتعني حكايي قرآن كبكيت وليقضي بوشيوة. ولا تشرك ولا تآخذنا ويجزم فعلين إن واذ ما وأين وأنا وأيان ومتى ومهما ومن وما وحيثما نحو إن يذهبكم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 وان تصبهم سيئات بما قدمت ايديهم إذا هم يخنطون ناتينا الشرح كدن بالتفصيل متنك الشرح كنتك شرحك كذا عموما او اندب ساكين وخلاص هيك بس يجازما بوقت بعد بو سبيكات فان سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء ش همو جزمی بینت جزمی کن بو اهنید لکم کتیبه باز اکید، الا لوقتیبانه ک اهم سطوحی هنها، الله، آو جزمیه که ما طلبه، یکی که لجوازم طلبه، خودی طلب خوی جزمه، یکی که لعدواتی جزم، بلامبر مرج فع نبید، چون ک اقد طلب هبو فع هبو، آوشتی خیلی إلا أبي جازمي كثير هبي يانا وصبة لكن أقل طلب هبو فأنبو بلان قصدي جزاء هبو بقصدي جزاء هبو بو إن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم نحو قوله تعالى قل تعالوا تعالوا طلبه بس تعالوا ما نكد أتلو من تعالى اسم فعل أمر <سؤال> على الأصح فعل أمر قل تعالوا وقتل سقتل فعل مضارع مجزوم وعلامه عليه السلام <سؤال> فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف حرف العلة مجزومة بشي طلب طلب تعالوا تعالوا فعل أمر أتلو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة أتلو أنا يعني او تعالوا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه من الأفعال خمسة يعني أصله كي إن كان أجر ببيت بلام خويا جامدشة هو بلا فعل أمر اسم فعل أمر وباس ما المهم تعالوا طلبة تقدم وليس هناك فا وقصد الجزاء فا فأتلو... أتلو بيتشي. فعل مضارع مجزوم معلامة جزمه حذف حلف العلة نأمة حركوا قفاء نبكي قفاء نبكي قفاء طلبة نبكي فعل مضارع مجزوم معلامة جزمه حذف حلف العلة المهم و... يعني لابد من تقدير جزاء فيه أستبع تفصيل الشرحكة بسيكين الشرح الشرحكة لما انقضى الكلام على ما ينصب الفعل المضارعة شرعت في الكلام على ما يجزمه والجازم ضرباء جازم لفعل واحد وجازم لفعلين دو اعوي كباسي نراصب ترابو هل تشمت ان او باسي او دسم كدو كباسي جوازمكم وجازمي واشها يكفعل جزمك جازمي واشها يدو فعل جزمك ايسا ديت ثلاث تفصيلي جوازم فالجازم لفعل واحد خمسة امور او جوازماني يكفّ الجزم اكن بينشتن كم الطلب أحدها الطلب هو وذلك أنه إذا تقدم لنا لفظ دال على أمر أو نهي أو استفهام أو غير ذلك من أنواع الطلب يعني هل يقبل أساليب الطلب. هل أسلوب الجبيل أساليب طلب العبارة هي أو بالطلب حساب ليت ولم باب خوي أكاد وجاء بعده أو شرطي كما وجاء بعده فعل مضارع مجرد من الفاء فعله مضارع من هذه مقر بالفاء نبت وقصد به الجزاء يعني بو فعل مضارع قصد به الجزاء فإنه يكون مجزوما بذلك الطلب او فعله او كاتا مجزوما بيبا او طلبي ك. بيش لما فيه من معنى فعل الشرط لابد اويكا فعل الشرط تيايا ونعني بقصد الجزاء كاتا اولين ابي جزاء به انك تقدره مسببا عن ذلك المتقدم يعني اويكا او فعل مضارع مجزوما مسببي أويبش خوياتي يعني أويبش خوي السبب لا أوي دواي خوي بقولنا قلت عالوا اتلو يعني التلاوة مسبب عن الطلب بوتي بان يأكد بوتي لاو كابو السبب الامر الطلب بان كذنك إياه المسبب كيا التلاوة ونعني بقصد الجزاء أنك تقدره مسببا عن ذلك المتقدم، كما أن جزاء الشرط مسبب عن فعل الشرط. هشون لا لجملة شرطية، جزاء زور واضح ديارة. ديارة هشون توزكال ديارة. زور واضح ديارة. في هنا من يعمل سوءا يجزى به هل اخذك كل شيء جزاء من يعمل سوءا جمله كتركيبك شرطيه هل كسك كخلاف قدشت ادريتوا بخلاف تمشكه كدوي خلاف قدشت جزايحه جزاءك شيء خلاف شلون تركيب شرطي جزائي تيايا ام تركيبيش كطلبك يتقدم ويأتي بعده فعل مضارع مجزوم غير مخرون بالفاء إذا قصد به الجزاء عند جاء ترشيبي لا يقصد به الجزاء أو كاتا ملزوم ناقر مرفوع كرث أبي عقد له أبي بتقدير وذلك كقوله تعالى قل تعالوا أتلو تقدم الطلب وهو تعالوا وتأخر المضارع المجرد من الفاء وهو اتلو وقصد به الجزاء تقديرك كشئما اذ المعنى تعالوا اتلو عليكم فاتلاوه عليهم مسببة عن مجيئهم فلذلك جزم وعلامه جزمه حذف اخره وهو الواو يعني اصله اتلو وك촌 ادعو ب جمع مفرد لامه كخوي واويه فعلك وقول الشاعر امرئ القيس وهذا اول بيت تكلم به يعني على الاطلاق وهذا اول بيت تكلم به قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقطي بسقطي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي قفى قفاب التثنية يعني قفاني يقفاني تقفاني يعني افعال خمسه اقدر به تأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه خف فعل الامر مبني على حذف النون لانه من الافعال الخمسه طلب تقدم واتى بعده فعل مضارع دائم وفعل شيء اتى مضارعه غير مقرون بالفاء بوي مجزوم وعلامه جزمه هيك حذف النوم حذف حرف العلة العل. العل. العل. العل. بكى يبكي ماذا نبكي قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي يعني بوستا اقرى كسيك بيان دوكس بي على تقدير خلاف فيه هاتوكا هاتفك بو يكس ينبو دوكسا حساب بويكس حساب دوكاس حساب دوكاس يبوكاس قفانا بك من ذكرى حبيب يعني لو شني كان شني ذكرياتها كتي خويتها ذكرياتها ولاي بوستن ب يادك كينوا دوستو احبابك ان يد كينوا وذكر يادي منزلش كينوا بسقط اللواء ين بسقط ين بسقط اللواء ها صحته يقول نهى دشي ضم نازل مفتحي شبث المهم لوان القيام بسقط و بسقط سقط ينسقط او رملي او لمي لمي شيور كلشوني كا كوملا اكد او بيوتر السقط مصدرك بمعنى المفعول يا بمعنى الفاعل أفوا يعني الساقط الرمل الساقط بلان كورذبو زورو بودا ككي زبرنبو كو مليكي أوتشيا أوتشيا بسقط اللواء كابو اللواء المكان الذي يكون رمله مستدقا مستدقا يعني ورد ورد بيت اللواء بسقط اللواء بين الدخول فحوملي استدق دقيق دقيق يعني ورد زور ورد استدق الشيء صار دقيقا استدق يعني هو فعلك لازم انك دققته يعني مدقق يا مدقوق استدقى لازم يعني صار دقيقا اي صغيرا بسقط اللوى بين الدخول فحوملي يعني اسم موضع ومكانه اسم مكان بعينه حومل بفتحتين اسم مكان ايضا بابلين وقت تقديرك دخول كلارا وحومل قردقوزينيه لباينك شونك الي ميت يا ولما يشور نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقت اللي وا بين الدخول فحوملي يعني اسدخول وحوملك دو شنن اسما موضع يا اسما مكان قفانا نبكي شهدك ابو باسكر وتقول اتني اكرمك اتني اكرمك وهل تأتني أحدثك ولا تكفر تدخل الجنة ائتني طلبة أكرمك فعلك مضارع مجزومة بالطلب المتقدم فعل مضارع كفاء بيونية وهم شرط نتياه وشرط جزاء واضح ديارة يعني الإكرام جزاء لإتيانك وهل تأتني أحدثك استفهام طلب تقدم فعلكشيا مضارعة احدثك مجزوم بالطلب المتقدم كسفامة ولا تكفر لا تكفر نهي طلبة تدخل بلام حرك الالتقاء الساكنين تدخل الجنه ولو كان المتقدم نفيا او خبرا مثبتا نفيا او خبرا مثبتا لا يجزم الفعل المضارع بعدا اقل اويك روشتو اللي بيش فعل مضارع كا نفي بيت طلبنا بيت يان خبريك بيت خبريكي مثبت بيوتي خبر مثبت كوتي نفي ولو كان المتقدم نفي جاري واحي خبركا من فيه كابو ايستا من في بيت يان خبريكي جملي استفهام نبي يعني شائنا بيطلبين نبات بي خبري بيت خبرك مثبتش بمن فيش نبات لا يلزم الفعل بعده فالأول لم دوقسيك كذي نحو ما تأتينا تحدثنا ما تأتينا تحدثنا نفي تقدم النفي تحدثنا بالرفع ناري تحدثنا بو نبوني شرط كاوية يتقدم الطلب طلبنا الرشتوى بل كوتير رشتوى نفي برفع تحدثنا وجوبا يعني لا بد منه لفقد شرط فيه ولا يجوز لك جزمه وقد غلط في ذلك صاحب الجمل صاحب الجمل نك شرح جمل الجمل صاحبه أصل ابن السراج وقد غلط في ذلك صاحب الجمل والثاني نحو أنت تأتينا تحدثنا أنت تأتينا خبر جمليك خبرية ما او أوي خبر إصطلاحي جمليك خبرية انشائينيه طلبينية أنت تأتينا تحدثنا تمشى تحدثنا فعل مضارع مرفوع برفع تحدثنا وجوبا باتفاق النحويين أما اصل كابو إذا تقدم النفي او تقدم الخبر لا يجزم وأما قول العرب هادي قلواتشي هابن استدلال بموك كان كهاتوا وأما قول العربي اتقى الله امرؤ فعلى خيرا يثب عليه اتقى الله امرؤن كسيكا خيري كدواء بوئوي باداشت بدريتا اتق الله لاخواتر ساوكا اوشتي كدوا يُثَبَّ يُثَابُ يعني فعل مضارع مجزوم فعل مضارع مجزوم بالجزم ما بس هو بالجزم فوجهه أن اتق الله وفعله وإن كان فعلين ماضيين ظاهرهما الخبر ظاهرهما الخبر الا ان المراد بهما الطلب على حرج ان ابين دو فعل ماضين كيف كيف التقى فعل فعل ماض بحركان خبر فعل وايه بلا مشتك يا ليله الا ان المراد بهما الطلب. بهم الطلب ما بس بيان طلبه والمعنى ليتخلا هم رؤا وليفعل الخير امشيك اساليب زماني عربيكا. خبر ديد بمعنى الإنشاء الخبر بمعنى الإنشاء يا الطلب طلبي هاتوا طلبوها توا بمعنى الخبر مثلا والمطلقات يتربصنا يتربصنا طلب تانية بس والمطلقات فاليتربصنا يعني باش هالرب فلينتظرنا يعني العدة يعني أساليب خبر بهات فيذمعنى في إنشاء بها إنشاء هذا معنا في خبر بأسلوبه كمعروف العربية بواء استأله الله أم جملة كأبينيت في الظاهر اتق الله رؤ فعلى خيرا ما بس في طلبة والمعنى ليتق الله رؤ وليفعل خيرا وكذلك قوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر يغفر لكم فجزم يغفر لانه جواب لقوله تعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون نك بلين هل أدلكم استفهامية طلبية يتقدم الاستفهام والطلب يغفر مجزومة بلين يغفر فعلي في مضارعي مجزومة لدواي تشيهات ولدواي طلب كشيء هل يعني ظاهر إنسان ذهني يبوء واروات لدواي وأنبا بفير سيدك الزهن مبوء واروات فعلي في مضارعي مجزومة تقدم الطلب ومنه الاستفهام هل أدلكم نبوته نبوتهوكاري جزمي يغفر بل تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بوتهوكاري بوته جزمي يغفر بشي ما قلت ما نبيه طلبت تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون لكونه في معنى آمنوا أم خبر راستا في الظاهر خبره بل كوايا تشيبت الله تعالى وكتبت امنوا وجاهدوا كابو استغفر يغفر وليس جوابا للاستفهام جوابي هل نين جوابي شيء يغفر لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلاله يعني هل ادلكم هل وذبيته هو قال شيء هو قال خشبوني ايوا حربس حوال بيدانك ببيته هكاري غفران وابت نأ إيمان هنا وجهاد كدن أبيته هكاري شي غفران سبب غفران بل عن الإيمان والجهاد تقديري كي زوجوان ظارك الله فيه معنا نفس الشيطة يا خليد لذا أقول لكم على تجارة تجارة شخص وعطاء يوجد شيء يدن أخبائي قورة بغين وميننا بالله جار مجاهدا فن لينيقائي قراء بويقائي قراءة أخير لك أخيرا أبي عامليك هبيد عامليكي لفظي بيد عامليكي لفظي بيد يعني أولا في التقديري جملكة أو هيا بس أم شيء أبيش طلبك هبه طلبك شيء يعني استفهامه يان شتي كيتلا ويري استفهام اگر استفهامك ما نتواني ابي شتي كيتبينين كفي المعنى فعلا هو كاريتش بيت وكاري غفرانبه باشتين شتيغلا نو جمله كيه بو هو كاري غفرانش بيت الايمان والجهاد والله اعلم واستغفر ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء fmtni ajzmo اگر فعلكي كالدوي طلبها و بس بي جزاء نبات او نهبات جزمك كقوله تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم برفع هنياتي يعني طلب و كفعلي امر خذ من اموالهم صدقه تطهرهم نهاتوا تطهرهم فتطهرهم مرفوع باتفاق القراء بويا لبرشيوا او اخنديانهتوا لك حرفي لكن نبي جزميكين واولين نبي جزميكين باتفاق القراء وان كان مسبوقا بالطلب ولو خذها توقف فعل امر الشو وهو خذ بو لكونه ليس مقصودا به معنى إن تأخذ منهم صداقة تطهرهم ما بس توانية أجر صداقياً ليبي أو, أو صداقة كذنا فاتجانا كاتوا وإنما أريد أريد خذ من أموالهم صداقة متهرة صداقياً ليبي صداقياً مطهر. يعني صداقة خوي متهرة أو أن باك ابنوا يا خذ من أموالهم صدقة صدقة شيا نكرة. تطهرهم جملة. والجمل والجمل بعد النكرات أو صاف أو ما والجمل بعد المعارف أحوال أو الشروط يخويها لكن أو الغالب وعي. الغالب, وعي. الغالب وعي. خذ من أموالهم صدقة. شو صدق هيك؟ صدقه شو مطهرة؟ خذ من أموالي ما تقدير آتكم دانين خذ من أموالهم صدقة مطهرة. بوشوا. بويا الليبر أمريكا تطهر تطهرهم نهات وتطهرهم هاتوا. ما بس إيوة. وإنما أريد خذ من أموالهم صدقة مطهرة. فتطهرهم صفة لصدقة. شان بيت الصفاء خوشي جملة، بلى جملةش بيت الصفاء، إذا أتت، نعم، ب بولوا الصدقة، خذ من أموالهم، شو كأموالهم مجرورة، صدقةً، صدقة كا، هالشيء، صدقة كا مطهر بيت، بس صدقة كا، خص صدقة كا أموال كانيان في الحقيقة. بس في الجمله كما يخذ من اموالهم صدقه مطهره وكو علد وانما اريد اخذ من اموالهم صدقه مطهره فتطهرهم صفه لصدقه ولو قرا بالجزم اقرب بجزم بخوني ترى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم على معنى الجزاء لم يمتنع في القياس يعني وكو نحو طبيعية اشتباه وكو نحو طبيعية هج مشكله كتانية بلان معناك صحيح درناك لم يمتنع في القياس كما قرئ قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني يرثني بهدك هاتوى فهب لي من لدنك وليا يرثني يرثني بالرفع على جعل يرث يرثني صفه لولي يعني فهب لي من لدنك وليا وليش نشراه جمل هيك هاتوا بعد النشره بيت الصفه يعني سييرثني خي فعلك بيت الجمله الجمله بعد النشرات اوصاف يعني فهب لي من لدنك وليا يعني اوليا كالدواء كلدوي يرثني بالرفع على جعل يرثني صفة لي وبالجزم على جعله جزاء للأمر فهب لي من لدنك وليا يرثني يرثني يعني جزائي جزائي أويكا أو أويكا فهب لي يعني جزائي تشيكيا طلبكية أمركية وبالجزم على جعله جزاء الامر وهذا بخلاف قولك ائتني برجل ببتواني ام جمله ام تركيبيك يا سباسيك برجل يحب الله ورسوله ائتني برجل يحب الله يحب برفع الله ورسوله فانه لا يجوز فيه الجزم نبي ائتني برجل يحب الله يعني ما بس يحب لو جزم الجزم فإنه لا يجوز فيه الجزم لأنك لا تريد أن محبة الرجل لله ورسوله مسببة عن الاتيان به يعني خشيشي خوا في رمبلي خوا صلى الله عليه وسلم مسبب عن الاتيان يعني بهنا أو خايخو بهنا بيه في رمبلي خايخو شوي صلى الله عليه وسلم شتى ونافذ يعني خوشويتناك لبر اتيانك هي مجرد اتيان كما تريد في قولك ائتني اكرمك ورب ولا اكرامك اكرم لي اكرمك اكرامك جزاء اتيانك بالجزم لأن الاكرام مسبب عن الاتيان وانما اردت ائتني برجل موصوف بهذه الصفة بيلي ائتني برجل نكرا يحب الله ورسوله جمله او جمليش ابيتجي في محل جر, جر صفه لرجل جمليك في محل جر صفه للرجل ما بس ابيع وانما اردت ائتني برجل موصوف بهذه الصفة كتشي محبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واعلم انه لا يجوز الجزم في جواب النهي إلا بشرط أن يصح تقدير شرط في موضعه مقرون بلا النافية مقرون بلا النافية مع صحة المعنى لا يوناهية لا أو غلطة لا يوناهية لا يوناهية أو طبعية غلطة لذلك اشترك باسي كذلك لا باسي طلبا اجا طلبك النهيب اجا لم اسلوب لم ترشبا طلبك النهيب وعلم انه لا يجوز الجزم في جواب النهي الا بشرط يعني اشترك لم باب اخوات ابي اجا ام تقديري ان لا من كذلك ان لا يعني حرف شرط إن زائدا لينا فيك ماندانا لو جمليا معناك النقرة أو لمبابية أو لمبابيا وجزاء كتوا واعلم أنه لا يجوز الجزم في جواب النهي إلا بشرط أن يصح تقدير شرط في موضعه مقرون بلا النافيه مع صحة المعنى وذلك نحو قولك لا تكفر تدخل الجنة طلب روشتوك لا تكفره نهيه تدخل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه سكون وحرك الالتخاء الساكنين جزائي, جزائي لا تكفره ولا تدنو تدنو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة من الأسد تسلم تسلم فعل مضارع مجزوم باشا؟ فإنه لو قيل في موضعهما اجر إن لا بين من بوء وبزن أم جملات تواية توانية إن لا هن إن لا تكفر تدخل الجنة اجر كافر نبي أتيت بهجته معناته هو عيبينية ثانية إن زائدا لا إن لا تكفر تدخل الجنة وإن لا تدن من الأسد تسلم اجل نزيغ نبي توا لشير سلامتي صحة بخلافي هل جملها اجل اوما بيدانا درناش بخلافي لا تكفر تدخل النار تماشى لا تكفر لا تكفر تدخلو افون لا تدخل تكفر النار ابي لا تكفر تدخل النار يعني كافر نبا أتشي تشي و أقرأوه نابع لا تكفر تدخل النار بجزب نابع بو أقرأين لا يبداني معناك غلط راشي ولا تدن من الأسد يأكلك أتواني بلي لا تدن من الأسد يأكلك بلاناتي بلي يأكلك يأكلك فإنه ممتنع لأنه لا يصح أن يقال إن لا تكفر تدخل النار الكافر نبي كفرنا كي شتتيهوا شتأغروا وإن لا تذنى من الأسد يأكلك اگر نزيق نبي تولى شير أخطات بويا لا لم للنهي لم بابا بس للنهيك يا ابي قيدي إن لا دني إن لا دهنا معناه كتوابو أو لم بابيا أمش بو لبر معناي جزاء لبر لبر شاو قلتني معنى جزاء أجر إن لا داني أوف على جزاء أجر إن لا دانت صح نبوه جزأنيه ما بس دي أواة لا يصح أن يقال إن لا تكفر تدخل النار وإن لا تدن من الأسود يأكل يأكلك ولهذا أجمع السبعة القراء السبعة على الرفع في قوله تعالى ولا تمن تستكثروا ولا تمن تستكثر أجمع السبعة للرفع في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر لأنه لا يصح أن يقال إن لا تمن تستكثر معناك بمقيدة غالدلت ولا تمنن تستكثر أم امتنانك منهي عنه لرسول الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرطبي بي اللي ينظر تفسيري هيا بلان تفسيري راجح هو هل امتنانا يعني ما الله من اثمك أو ترجيح هذا رحمة الله اللي شتى بخشي من اثمك سرك ساكي كشتاك البيداوة كشتاكي مهمة لا تمن ولا تمن تستكثر لا تمن اعرابي كاين ستمعناي تستكثروا واصحابي بزاني مرفوع يا مجزومه ولا تمنن لكنها هي تمنن فعلك مضارعي مجزومه على مجزمه السكون فاعل كي انت استجم جمليه من فعل وفاعله تستكثروا جمله والجمله بعد المعارف حال أحوال يعني ولا تمنن مستكثرا يعني من أتمك حال كونك مستكثرا يعني من أتمك خواب زاني شريك زورت ذو باش دين رأي أو الرأي يكاد تستكثر جملة فعلية من فعل وفاعله في محل نصب حال حالك أو ضميرك لنأوتي يا تمنون يعني أنت ولا تمنن يعني لا تمنن حالك كونك مستكثرا حالك يستكتو مستكثر ما بوفعله ولا تمنن تستكثر لانه لا يصح ان يقال ان لا تمنن تستكثر يعني اقرق قيد قيبدانين اجر منتنك اوتو استكثارت كذو او امتنانينك كذو تن استكثاري كذو كابق ما دام قيدك ناخوات نابد بكينا جزاء امتنانك بم قيده فهذا ليس بجواب السبع شبات صلاهي وجهك عائشة هذا لبر مناسب لبر آيه لبر شاء الله فهذا ليس بجواب وإنما هو في موضع نصب على الحال اكوباسمان من الضمير في تمنن كانتا فكأنه قيل ولا تم مستكثرا ومعنى الآية أن الله تعالى نهى نبيه عن أن يهب شيئا وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب يعني خلية تعالى أنه كدولة في غنبري صلى الله عليه وسلم كاشتاك أبخشير كاشتاك في بخشيوا كاشتاك في بخشيوا كاشتاك في بخشيوا أبو أم يكذب للرأي كان هنا ولو ينظر إلى خطو ياسكوت وأم راجح حكية الله على فإن قلت فأم راجح حكية أو يكمن متمهل أم أبو هل أم, أم باتك نأ أو تقديري أو إعراب ماك تفسيري آية كألا راجح حك أويا بشارك مستكثر من حال واقع أو كسب الزور للعجوز شيخي في دبي. سواد. بتماقي الزوري قرب غرفة. اللي بين معناه بين يعني كسيك كم يستكثر يعني يرى نفسه أنه فعل كثيراً بامتنانه. شو كأو الامتنانه كم نت أكاد أو حال شونا زوري كده. أملش شو عا؟ أملش أن شو يك لو شو إناني كراجحة مفسرون أذن راجحة. أو يك مالك شتيك بق كسيك أدائي. تاوريز زياتر أكيلو كسر. مالك بق كسيك أدائي. أتبيه شتيك زياتر ده كبه. لو شتيك خد بق كسرك بقشيوه. منافتني الحمد لله. فإن قلته. فما تصنع بقراءه الحسن البصري تستكثر على اجل بوليد اي ذاق شيء لقراءه الحسن البصرياكي كام اياتي تستكثر و ولا تمن تستكثر بالجزم اما قلت يحتمل ثلاثه اوجه مناقشه شيئك اما في جوي بس مناقشه كيفك الجواب قراءه الحسن البصري شاذه كش هذا يجبوه اثبات شي قاعدة فين اكلت انظر كتاب الميسر في القراءات الارب عشر لكتابي الميسر في القراءات الارب عشر للمعصراوي احمد المعصراوي يعني كثير لنا زمان من المعصراوي تبي شي وديها ناوي مؤلفك ما نسنتك متردد فيه لكن كتابك فيه القراءات ال14 الميسر في القراءات ال14 زور باش اسما اسقاطي دليله ماك كإسقاط كراهية لا يثبت به شيء فإن قلت فما تصنع لا على غرار المبتلىة تذيع عدة أنواع حتى بتوان إسقاط أدلة لكن نيان تواني يؤولونه أوان بعمد وهكذا أي من إيمانة منصفا وهكذا أجد بوخي صحيح نبيذ تتوارون نقشينك بس أوان أتشن لهون في نفسهم حرش تشان مخالفي خوين بيشي يحاولون اسقاطه اولا محاوله اكن حتجون يا البخاري بي بيت ل هر بيت تنانت قراءات بهالشيء بي يحاول اسقاطه اسقاطه نتواني توا و 66 و سن عن جدين تاويلات بالتاويلات حر اسقاطي اكن بلام يمليك كامن كد ما بسم الاونيه تشبكين يعني حرشونه بلام صحيح درنا شو صحيح درج شوية أو كاتا تسليم يا أبوي، أو كاتل لرب مع الأجراء يقول صحيح حكي، و فيصلن يوان أهل سنة أهل بدعة، أو يكوا بهوابي ينبهوانا به، أو يكامي بهوابو قبولنا، كامي بعلم أبو أو قبوله، فإن قلت فما تصنع بقراءة الحسن البصري تستكثر بالجزم؟ قلت يحتمل ثلاثة أوجه، أحدها أن يكون بدلا من تمنن. جملي تمنون بدل تستكثر بدل لا تمنون أن يكون بدلا من تمنون كان قيل لا تستكثر لا تستكثر هرب لا تمنون لا تستكثر بدل منه بدل كل من كل أو بدل اجتمال الأصح بدل اجتماله وكل حاشيكم كده كأنه قيل لا تستكثر أي لا ترى ما تعطيه كثيرا أما حلي كم ك كبدل لمجزوم مجزومة والثاني أن يكون قدر الوقف عليه بدل بيت ما يعني مجزوم بالطلب وإنما مجزوم بالبدليه لكونه بدل بدل مجزوم بمجزومة بدلي مرفوع مرفوع بدلي منصوب منصوب ما بس اواقف اما جوابي لكم جوابي دوم الثاني ان يكون قدر الوقف عليه لكونه راس ايه يعني لبر راس اياته يعني كوت اياته لبل اوا ها عرض يعني. عرض يعني اشتكر مسلك املاء الرسم اينا مباحث نحنية ان يكون قدر الوقف عليه لكونه رأس آية يعني كسر للنهاية آيته كبوستيد يتوقف ويوقف على الساكن فسلم تحرقناه ما دام يوقف على الساكن رسمه هكذا واضحة أن يكون قدر الوقف عليه لكونه رأس آية فسكنه لأجل الوقف كسكوني بداوه لبر وقف ثم وصله بنية الوقف أي ثم وصله بنية الوقف يعني كاتيكيش كايخنيتوا حر نية وقفت يا هيا أم عبارة وزيك إشكالها كون سكنه لأجل وقف ووصله بنية الوقف لهدو حالتكا سكنه لأجل وقف لأنه يوقف عليه في حالة الوقف كي سكونة ثم وصله وصله بنية الوقف يعني كرفع لسر الأكلات ضميل لسر الأكلات لا بنية الوقف يعني لا تول سري أوستيد تعليق اي قرأه مجزوما بنية الوقف <تصفيق> <بله>. التسكين <تصفيق> جاء لاجل الوقف التسكين جاء لاجل الوقف بوتش الساكن كدهه لاجل الوقف عليه ثم وصله يعني قرأه مجزوما قرأه مجزوما بنية الوقف بونيو وبونمنا ما بس حسن بصيرة، طبعاً الناس يتأخرجك إن لسر أو الرواية الصحيحة خمانة. بولم من أجابي قنينة ولا تمن تستكثرنا ولا تمن تستكثر. سكون دانا ولابراوي يوقف عليه. أن جاء جبل ولا تمن تستكثر وبروي. بوش سكونة نجلبراوي مجذومة. وإنما لبراوي إن وقفنا عليه. نقف عليه بالسكون. لسك... لسكوني شبيخ هناوى. نعم. أخذ لا لزهنيا تينيا. لزهنيا مجذوم نيا. لزهنيا يعني حسني بصري بونمنا. ولا تمن تستكثروا. تستكثروا. بلانبوتي بسكون كاتل اللي وصلش هرب سكوني خناتوا. ولا تمن تستكثر وأنجأ الروى. رفعنا كان بضمه لبدا بنيه الوقف يعني إن وقفت عليه أقف عليه بالسكون او انه مقبوله بارك الله فيكم او تيسف سكنه لاجل الوقف ثم وصله بنية الوقف بس تفصيلين ده تو زقاق دسرقتيك ده واضح أبوه ما شاء الله زمان يخوينا يعني إن إن قرأه بالسكون إن قرأه بالسكون فلأجل أنه إذا وقف عليه يقف عليه بالسكون فهذا معنى بنية الوقف ما كده؟ اخيه انا مانو بذن مانو <تصفيق> والله نازم دباريك امو نازم دباريك امو اقل بيجيتيش ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر هل مقصد شي ولا تمن تستكثره نا ولا تمن تستكثر حر ولا تمن تستكثروه ولو بلاتش بس كونش بيخون بو نياتي جزم نية نياتي او ايه اقر وقفي لساركد وقف كون وقفي لساركد او مبسطي او عنده اخر ايه تاكد ساكن نية ايه ساكن نية بويا سكنه لاجل الوقف يعني ان وقف عليه تمشى ايه ما ايه بحسة كنت دجاج تركينا ان وقف عقين ان وقف ان وقف عليه فبالسكون وإن وصل و... واستمر في الكلام فبالسكون أيضا لماذا لأنه ينوي إذا وقف عليه يقف عليه بالسكون رون الحمد لله والثالث أن يكون سكنه لتناسب رؤوس الآي أن يكون سكنه لتناسب رؤوس الآي آية كانت لبل أو يساكنا للمناسبة يعني تيها أمش فني الرسمة فني إملاء حقيبة نحو ني فأنذر فكبر فطهر فهجر وإلى آخره الثاني مما يجزم فعلا واحدة الثاني مما يجزم فعلا واحدة لم وهم أدات لأدواتي جزم يكفع الجزمك بريتيلة لم هو حرف ينفي المضارعة ويقلبه ماضية حرف بالاتفاق ونفي حرف نف وقلب أو معناك يتيح حرف وينفي المعنى ويقلبه يعني يقلب زمن الحال والمستقبل إلى زمن الماضي. كاتي لم يلد. أو ثيركا يلد فعله مضارع. زمن يلد خوي. كيا حاله مستقبله. بس مكلمت كلمه تختصره نفي ماضي كده. بوي عليه يقلبه ماضي يعني يقلب زمنه يقلب الفعل فعلك بكات ماضي. كقولك لم يقم ولم يقعد. وكقوله تعالى لم يلد ولم يولد. الثالث لما سهم اداد لادواتي جزم كي يكفع الجزم أكاد لما لما أختها يعني نظيرها نظير لم وقولي أختها احترازا من الحينية على بو اويكا لما حينياتي لماي حينياتي لماي حينياتي لماي حينياتي لماي حينياتي لماي حينياتي لماي ماضي ونومنا ترجيح لم مكتبه كشيء انك ما ابن هشام ك الرابطه رابطيه اقروت من حنيني بيوتي الرابطه او كاتل اسم جدل شيء حرف احتراز من الحينيه كقوله تعالى بلمس الشائع جون لنا مدرسه كان والجامعه كان حينيه حينيه شرطيه غير شرطيه ها حينية ظرفية غير شرطية دخلت المدينة ولما شرقت الشمس دخلت الشمس. ولما المهم جدا تسير فعلي ماضي أو بيوتري حينية شرطية غير جازمة ايما وطمان اوي راجحك اويك حرفي ربطو باسي كده مناقشك قوله تعالى لما يقضي ما امره يعني لم يقضي هل بمعنى لما بل لمنا يذوقوا عذاب المهم عداة السيام لمنا لذا فصل كداناو أو أقل منه أو أكثر خمش مصطلحي فائديك أتوانا هند جار لجأتي فصل بنس المطلب اسفاديك يعني مبحث يعني موضع الطلب أو موضع بحث في المقارنه بين لم ولما لم ولما حدك جوازيا هي حدك مشاركان وتشارك لما لم في اربعه امور لما مشاركي لم اكلت ورشت وهي الحرفيه هدوشان حرف الاختصاص بالمضارع هدوشان اصل المضارع وجزمه هدوشان فعل مضارع جزم اكل وقلب زمانه إلى المضي هدو كان زماني فعلي مضارع كان ماضي أما مشارك المشاركه هدو كان وكيفان لم تشاركه وتفارقها في أربعة امور لم لما مفارقي لم اكات لا تشاركه احدها ان يكون المنفي مستمر الانتفاء إلى زمن الحال او كما لما نفي كلاوه لا حتى أو كذي كتوقسجيت يا أكِهار منفيه نكبلي صالح للصلاة كان منفي بوبيد وعي منفي نبو بيد يعني يعني نفي نفيك استمراري نفيك الزياتر لما زياتر التي لم. أن يكون المنفي بها مستمر الانتفاع إلى زمن الحال بخلاف المنفي بلم فإنه قد يكون مستمرا جاري وهي نفيك المستمرة ببي جملة كدوروين يا ببي مدخول عليه مثل لم يلد سلم يلد لبروة في الله سبحانه وتعالى سيق في الله أو ركب لنفي شيء عن الله سبحانه وتعالى لم يلد إلى زمننا هذا ودواي أوشهر شيء هرواي تركيبك هاتوى والله جاري وهي لم نفيك دعاءنا في كهل وشاو توا استمرار نبوة وقد يكون منقطعا مثل هل أتا على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا أم هل بمعنى قد يعني قد أتا على الإنسان أو تفسير كان درسي تفسير الله ينوى بآجيان لأخوان بيت هل أتا على الإنسان يعني قد أتا على الإنسان حين زمن من الدهر من العمر يا عمر لم يكن شيئا مذكورا يعني پيش پنجاسال هم ما هيش ما نابين پيش پنجاسال اما هيش كسيك ما النازنين تشي بوينه ولا كيوينة قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورة بلان أبيني استشيا شيء مذكور، شيء مذكور، بويا لم يكن شيئا الحمد لله بزاني، لم يكن شيئا مذكورا لأن المعنى أنه كان بعد ذلك شيئا مذكورا ومن ثم امتنع أن تقول لما يقوم ثم قام لما يقوم حتى زمن كلام يعني نفي نفي تياه لما فيه من التناقض في لما يقم ثم قام يعني هل نصاوي هل نصاوي هل نصايت لما نابل لما كان بيني لما فيه من التناقض وجاز لم يقم ثم قام أما فرقيك والثاني أن لما تؤذن كثيرا بتوقع ثبوتي ما بعدها لما تؤذن يعني تعلم علم. تعلم بلى أنا لما تؤذن كثيرا زور يعني غالبا بتوقع ثبوتي ما بعدها يعني أويك كلا نفيها تشتيح بيبكي زور جار وادية استطاع سجنها بل لما يذوق عذاب يعني بلاندو اي ديت تايس النبوة بلاندو اي ديت اي الى الان لم يذوقوا سوف يذوقونه سوف يذوقونه ولم لا تقتضي ذلك بلان لم واني كان نفيد كت بوش. بوشي اي وجهه اخلي كي لما أه. اه. أحسنتي. هذا هو الجواب هذا هو الجواب الى زمن التكلم هو القيدة. آه. إه. وذكر هذا المعنى الزمخشري الزمخشري وما ادراك ما هو آه. الزمخشري من علماء اللغه تمدستي كباله هي لا ليرش بوية مدحي أكين للغاء والذنب أكين في العقيدة نكلا بل أوي يجب علينا الموازنات ن ننفي الموازنات باشا مطلقا ندوهي بل ننفي الموازنات مطلقا ن موازنات هيا بلام لشونية في التحذير ن في التحذير إن أردنا التحذير فلا يجوز نذكر الشيء المحاسن. أما يعني فارق لبيني أوアニكا يثبتون الموازنات مطلقا وينفون الموازنات مطلقاً. هذا الشيء غلطة. موازنات هي أجرشي بون من التكتب حياة الرجل. شاك شنو سيخذ فيشي نسيت. باوي خالكيب زن تندريسيك. اما بون تحذير بونملا تحذير ذي البري مبتديع ذي كسير يعني نابته شبكيد محاسني بهاسكيد عموما والاستعمال والذوق يشهداني به والاستعمال والذوق يشهداني به يعني على شتيه تخش شاكش داره بلان ذوق يعني من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 يعني هنيئة في الفقشاء نبي إيش في بكرة نبي إيش في أما في الاستعمال كمستعملوا مسكوت عنه هو عندهم قلت الأمة لقي والثالث أن الفعل يحذف بعدها فعل لدعاء وشيا لدعاء لما محذوفة يقال هل دخلت البلدة، فتقول قاربتها ولم ولم يعني يحذف تاني قاربتها ولم يعني وجوه وتبين تريد ولم أدخلها يعني قاربتها نزيق بموه، بالامنة شو ما ناو أو الشعرية أو الشنوة ولم أدخلها ولا يجوز قاربتها ولم بالام لم جاء إسني بلي قاربتها ولم يعني أدخلها واللم لحاشكه الا قد ورد حذف المجزوم بلم في ابيات قليلة لا تثبت بها قاعدة له عندي ابيات حاتوا كلم يجوكو چويا لم يجوك لما واه كما قاعدة في دنا مزري اما لم باش قاعدة قليل, وبشي قليل, وبشي قليل, وبشي قليل. وقد, وقد اعتبرها العلماء من ضرورات الشعر يعني لضرورات الشعر يعني أكثر شعر النسية وشعر الدوث أتواني لم يجو كل ما بكر بيني لبروي بيت, بيت هاتوا مجاليا داوى لضرورات الشعر يعني الشاعر بوي هي حذف فعل لدوائي شيء لدوائي لم لأن البيت بوشي لا غير ضرورات الشعر ناتواني لأن البيت والبيتين إذا جاء على خلاف الشائع في الاستعمال العربي لم يعتد به ما فائدة عظيم يعني قاعده ببيت دبي دانا ازرد ابي زور بي شائع بيت قبلي شائع قاعدة قاعده كاو يسلس الاومين وقسكي ابن شم تواوا لم ناتوانيف فعل كي دوي حذف كي لم حذف لم لضر الشعر اتوانين والرابع أنها لا, لا تغسرن بحرف شرط لما, لما لا زمن التكلم شوية؟ بل لما وقت جوابي كان بارع الاعراب امننا باللمت ولكن كن استغرب ولما يدخل الايمان في قلوب وان والد يدخل ايمان عشر اي غير ان بيجمن ام ايات ام غير غير ام اياته, أم أم آياتة؟ <تصفيق> من لمن ام <تصفيق> من جبيب أي قولي سبحانه وتعالى عن قولي غيره <تصفيق> وناجم الماضي بن هوانيه في بس نعم انتوا في الماضي والحال والمستقبل هوانيه لا لما لا لا شيء الامر الذي مستقبل الى زمن الحال مستقبل زمن الحال ايه سبب لي ثاني او كاتيك خسيت يا كلا لا خسيت يا كلا أعزبك كيف يقولوني القائل سبحانه وتعالى تا أو كا تا أعزبك أن تشتوى دعاء أو إمكاني تشتنهيانا يذوقونه تحديدين بكي ماذا؟ قريت مثلا زمن مثلا زمني فعلك لبره حاله مستقبله كلمات وسري زمنك زمانك أكادب ماضي يعني في الماضي ماضي ديالك بالنسبه بالنسبة إلى التكلم بونمنا من عليهم كتبة كتب يعني كتب ماضية بالنسبة إلى قولي وكلامي فت على بل لما يذوق عذاب تكلم بشيء تكلم بقول باشا يعني بالنسبة إلى زمن الكلام منفي عنهم العذاب أما ما بعد الكلام إلى ما لا نهاية ربما أو يذوقونهم الكفار يذوقونهم والرابع أنها لا تقترن بحرف الشر بخلاف لم انها يعني لما لا تقترن بحرف الشرط بخلاف لم تقولوا ان لم تقم قمت ان لم تقم قمت ولا يجوز ان تقول ان لما تقم قمت ان لم تقم بخلاف لم يعني لا تقترن بحرف الشرط لا لما اتواني والله من اللماتواني تقول إن لم تقم أقلتو هل من هل السم تركيبه هنا ولا يجوز أن تقول إن لم تقم نعطو أني إدخالي إن كي تسلم ما إن كي تسلم ما هل في شرط كي تسري إن لم تقم قمت الجازم الرابع والخامس ما هو الجازم الرابع اللام الطلبية نيوت لام الأمري لام الأمري لامي دعاء وهي الطلبية وهي الدالة على الأمري نحو لينفق ذو ساعة من ساعته يعني لينفق ذو غناء كسي كهيتي مالو ساماني هي تيبكات باب بخشيت لدولة من ديكي لينفق ذو ساعة من ساعته ينفق فعل مضارع مجزومة بلامي شي طلبية او الدعاء ليقضي علينا ربك ليقضي يقضي فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة والجازم الخامس لا الطلبية لا نكلم وهي الدالة على النهي نحو لا تشرك بالله لا تشرك واضحة او الدعاء في نحو لا تؤاخذنا في نالي حتى لا, لا التي للدعاء فهذه خلاصة القول فيما يلزم فعلا واحدا وصلى الله على